لعنى. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم حياكم الله شيخنا صالح الله يبرك فيكم شيخنا الكريم نعرف نصيحات النصيحكم المباركة فيما يتعلق بترك القيل والقال بين الشباب لكن بعض إخواننا يأبون إلا الاشتغال بهذا وينقلون عنكم نعم. يتركوهم وابتعدوا عنهم الله يحفظكم وينقلون عنكم لعنى. بارك الله فيكم أنكم تقولون مثلا في الشيخ ربيع هادي أنه مرجي فنحن هنا نقول له الشيخ لا يجدوه الكلام هذا وين يجدوه والله يا شيخهم يركبون الجرح تركيبا ولا يعني وينه لا ينقلون لكم يجيبون لكم من كلامي أما مجرد الكلام يقولنا كل هذا هو ما يجوز الله يحفظكم الله يرعاكم الله, الله يبركي السلامة بعض الإخوان سامحهم الله يصير عندهم هوى على أحد أو بغض لأحد من طلبة العلم أو من العلماء فيسألونك عن سؤال أنت جيب عليه هم يركبونه على ذلك الشخص يركبونه على هذا الشخص وأنك تعنيه يقولون قال فلان في فلان كذا وكذا أنت ما طرى عليك ذلك فلان ولا فلان ولا علام أن تجيب على سؤال فقط هم يركبونه يقولونه قصده فلان قصده الطائفة الفلانية ويدبلجون في الأشرق والألفون كتب لأن فلان قال في فلان كذا وأجاب عن كذا وقصدهم بهذا قصدهم بهذا الإفساد بين الناس والتحريش بين طلبة العلم ويطاع العداوه بين طلبه العلم فنحن نحذركم ونعيدكم بالله من هذه الخصله ان, أن, أن لا تغتروا بها او تنصلي عليكم احذروا منها غايه الحذر نعم <تصفيق>